قال رحمه الله تعالى هذه أصول البيئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله يجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهدي لأن الدين أما بعد فقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر أصول البيئة الإبل والذهب والفضة والبقر والناشية فهذه خمسة أصول ذكرنا في المجلس الماضي أن من أهل العلم من قال الإبل هي الأصل وهذا من حيث الدليل أقوى وأصحه وأولى أنهم قالوا إن الإبل هي الأصل لعم المبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الديات وهذا في حديث أمر من شعود عن أبيه عن جده ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الخطأ ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصى مئة من الإبل فنص عليه الصلاة والسلام على هذا العصم وفي حديث عند بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في من شرج هذا وقد ذكرنا أن هذا الكتاب أجمعت الأمة على قبوله والعمل به كما ذكر ذلك الإمام الحافظ من عبدالبر والشيخ الإسلام والمسلم والإمام القيم والحافظ بن حجر رحمة الله على الجميع حتى قالوا إن شهرته أغنت عن طلب إسناده والعمل عند السلف الأمة الصالح رحمه الله على والتابعين لهم من الخلف على هذا أي العمل بهذا الكتاب وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب في النفس المؤمنة مئة من الإبن فهذا يعني هو الأصل والمصنف رحمه الله زاب لنا الذهب والفضة وفيها قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضاء الصحابة رضي الله عليهم وقدر عمر رضي الله عنه الإبل كنابينات النجس الماضي ومن هنا صارت أصلا ثانيا عند العلماء رحمه الله ثم بعد ذلك البقر والغنم على الأصل الذي ذكر ذكره في خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعتبر البقر واعتبر الغنم بدينا عن الإبل وبدينا عن الذهب والصرة لكن عند النظر من حيث الأصل الإبل هي الأصل وعلى هذا الشيء التي عليها المعول وإننا لزم الرجوع بهذا التنبيه لأنه سيرتبط كلام سيأتي للمصنف رحمه الله بهذه الجملة وأن العبرة بالإبل بالغة ما بلغت سواء غلط قيمتها أو نقصت فهي الأصل وهي التي عليها المعوّل فأيها أحضر من تنزمه لجم الولي قبوله فأيها أحضر من تنزمه أي الدير لجم الولي قبوله أي قبول الذي أحضره سواء كان الإبل أو الذهب أو الفضة أو البطر أو الشياء على التصفير الذي تقدم لكن إذا قلنا إن الإبل هي الأصل والأصل الذي يلزم بأخذه هو وحين وحينئذ لا يلزم بالذهب والحضة ولو الحق أن يقول أريد الإبن هذا من حيث الأصل لكن العلماء ولأن رحمه الله لدهوا على نسألة إذا شحرت الإبن وقلت ولو ذهبنا مثل في بعض الأزمنة تكثر مثل زماننا تكثر حوادث ويكثر قتل الخطأ في الخيارات ونحنها فلو تصورت مثلا السيارة ربما يكون فيها الأربعون ويكون في, في لحظة واحدة وتجمدية هؤلاء إذا كانوا أربعين فأربعة آلاف من الإبل ثم حادث آخر وثاني وثاني وحتى تصح الإبل وحينئذ تصح عزيزة فمن هنا ذكر بعض العلماء هذا المداب المسرح المرسلة وعدلوا بها إلى التقويم بالذهب والفضة والتقويم طبعا على وجهين تقويم عمر بن الخطاب رضا الله عنه يعتبر أصلا عند أهل الإلم إذا قلنا إنها ألف من الذهب إذا قلنا إن تقديرات كند العلماء خلافة مسألة مهمة وهي هل تقديرات الصحابة في الأحكام تعتبر وقتية زمانية بحسب عرفهم عن أنه يمكن وقتية زمانية بحسب عرفهم عن أنها باقية إلى قيام الساعة يعني تعبدية يعني قلت إنها تقديراتهم واجتهاداتهم مثل أقضية الصحابة في, في قتل الصيح تقدمت معنا هذه المسألة حينما قضى عمرو الخطاب رضا عن في الحمامة في الحرم الشاف وهذا حكم وقضاء من خليفة الراجد وقضاء الصحابة رضا الله عليهم في الوعل والسيتم كما قضى عبدالله بن عمر رضا الله عنه وعبدالله بن عباس هل هذا القضاء يبقى إلى يوم القيامة فلا يستعمث الاجتهاب فيه هذا وجهه ويختاروا الحراب له ويدرجون عليه ومنها مسألة الخنى فمثلا عندنا حمى عمر بن الخطاب وحمى عثمان رضا الله عنه عنهم جميعا فهل إذا حموا بطي حنى إلى قيام الساعة أم أنه وقتي زماني مقدر لذلك الزمان فإذا تغير الزمان ممكن أن يشتهد بإجتهاد جديد فيحكم بارتزاع الحنى ويحكم بتجديد اجتهاد الحكمين في مسألة الصيد ونحنها مسألتنا ومن أمثلتها مسألتنا فإن قلنا إن عمر بن الخطار وقت وحدد البيا على سبيل الإلزام فلا تغير فننظر قيمة الألف دينار كم تعادل في زماننا وكم تعادل الاثنى عشر ألف درهم ونقدرها بالدراهم مثل الريالات الموجودة وعدلها من الذهب بالجنيهات والدنامير والدولارات هذه من جهة الذهب وهذه من جهة الشظة هذا إذا قلنا إنها زمانية محددة بذلك العرف ويشهد لهذا قوم عمر لأن الإبل قد غلق ففارق بين زمانها في عيد المدى الصلم وبين زمانه هو فجعل تروى الاختلاف في الأسعار موجدا لتروى الحكم وتجديد الحكم وهذا وجه عند بعض الظلماء رحمه الله وبهان على هذا تصلح الإبل هي العصل وتخرج من الإشكال كلي إذا قلنا إن الإبل هي العصل أصلح التقدير بالعبل من شهاد عمر رضا الله عام وفيه طبعا حادث مرفوعة ضعيفة بينا هذا وأشترنا يريسي المنظر ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاب وخمس وعشرون بنت لبون و وعشرون حقه وخمس وعشرون جبأه ففي قتل العنبي وشبهه الدية تنقسم الى نوعين النوع الاول الدية المغلظة النوع الثاني الدية المخصصة او مطلق الدية كما يقول بعض العلماء رحمه الله التغليظ في الدية اصل الشيء الغليظ هو الشديد والعظيم وتغليظ الدية بعض العلماء يرى انه يشرع تغليظ الدية و منهم من لا أرى التغليب الذين يرون التغليب يختلفون منهم من يحصر التغليب على صفة القتل فيقول إذا قتل قتل عمد أو شبه عمد فإنه تغلب عليه الدية ولا يسوى بين دية الخطأ المحض وبين دية العمد وشبه العمد هذا مذهب هناك مذهب ثاني يقول إن الدية تغلب سواء في صفة القتل وتغلق بالزمان وتغلق بالمكان وتغلق بالشخص المقتول فيغلضونها إذا كانت في الحرم حرم مكة واختلك في حرم المدينة هل تغلق أو لا فتغليضها في حرم مكة مأثور عن خليفتين راشدين عن عمر حكاية وعن عثمان رواية صحيحة أنه روي عنه وفي شيء مرفوع من الرسول لكنه بعيد فهذا التغليد أثر عمر وعثنان وعبد الله بن عمر وصار التغليد إلى ثلثة دية يعني يجب عليه دية مع زيادة الثلث وهذا كما ذكره صحاء عثنان رضي الله عنه ويلاحظ أن التغليد هنا ليس في الإبل وإنما هو في النقل ويشمل يشمل الايد والمقد يشمل الايد والليبل ولا ينحصر في الايد وحده يعني قضا عمر بن الخطاب في رجل وُضع في التواش من بيت بديه وثلث يعني زاد الجاني ثلث الديه تعظيما للحرم وقضى كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بديه وثلث وعن ابن عمر رضي الله عنه ايضا فقالوا فهذا يدل على أن البيئة داخل الحرم تغلب وهنا منهر طائفة من السلف رحمة الله عليهم وخالف هذا القول قول آخر فقال إن البيئة لا تغلب في الحرم وطبعا الأول هو عند الشافعية وعند الحنادل قول به وهو رواية عن أحمد ولكن الرواية التي عليها ظاهر مذهب إلى أحمد رحمة الله عليه وهو مذهب الحنفية وأهل الرأي وقول فقهاء المدينة السبعة على أنه لا تغلد الدية داخل الحرم فلو أخطأ شخص وقتل شخصا في الحرم لا تضاعف عليه الدية واستدلوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة وقال وأنتم يا خجاعة قد قتلتم القتيل من هذيل وإني عاقله فخزاعة قتلت رجل من هذين وكانت خزاعة حلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا تحمل النبي صلى المقتول ولم يغلض الدية مع أن القتل وقع داخل الحرم وهذا يدل على أن التغليض لا يغلب لا بالزمان ولا بالمكان كذلك أيضا الصورة الثانية عند القائلين بالتغليض يغلضون بالزمان يقولون من قتل من قتل خطأا داخل الأشهر والحرم فإننا نوجد عليه الدية والثلث وهذا الباب التغليب بالزمان وأيضا فيه ما فيه ودليلنا على أنه غير صحيح هذا القول أو أنه مرجوش أن الله تعالى أمر بالدية وبينا النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل وغلظ في أسنان الإبن وطريقتها أثلاثا وأرباعا على الذي سنذكره ولم يذكر زيادة عن الوارد اللي هو مئة من أهلي ومن هنا نقول هذا هو الأصل والذي ذن عليه الدليل وحرمة الزمان هذه لا دليل على التغليظ بها فنبقى على الأصل الموجب للدية الأصلية وهو مئة من أهلي كذلك أيضا عندهم التغليظ في الشخص المقتوب ويأتي على صورتين عندهم منهم من قال إذا كان المقتول قريبا للقاتل فلو قتلوا العياذ بالله أخاه يغلضون الديان وهو ذو الرحم المحرم وأيضا عنده موجة ثانية من التغليب وهذا وجه يعني قليل من يقول به بالتغليب بغر الصفاد يرون أن التغليب يكون بقتل المحرم فلو قتل محلما فإن تغلب عليه الدين وكل هذه الأقوال الصحيح أنها مرجوحة وأنه لا تغليد إلا في قتل العمد وشبيه العمد كما ذكر المصنف رحمه الله وذلك لأنه لم يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غلب ولما جاء قضاء الصحابة مخالفا للمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل الاشتهاد منهم أبقينا على الأصل وقلنا إن الحجة فيما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب العمل به والأصل أن مال المسلم حرام حتى يدل الدليل على استفاحتي وليس عندنا دليل صريح واضح بهذا التغليل على هذا فإنه لا تغلى ضدية إلا في المسألة التي ذكرها المصنف قتل العمد وقتل شبه العمد تغلض في قتل العمد لو أن شخصا بالعياذ بالله قتل شخصا عمدا ورفع إلى القاضي لأجل الحكم عليه فقيل لي أو المقتول تقتلونه أو تهفو وقالوا نعفوه فعدلوا إلى الديا فإذا عدلوا إلى الديا فإنها تغلض الديا عليه هذا التغليد طبعا فيه وجهان للعلماء رحمه الله منهم من قال مشهوران في المداهب الأربعة الطولة الأول كما ذكر المصنف أن تغليظ الابل أرباعا 25 بنت مخاب و 25 بنت لابون 25 حقه 25 جلع وقد فصلنا في كتاب الزكاة أثنان الإبل وبينا المراد بها فيقولون 25 هذا التغليض أربعا 25 بنت مخاب و 25 بنت نبون و 25 حقه و 25 جبعا يجب علي أن يأتي بها على هذه الصفة وتكون حاملة يجب علي أن نحضرها دون تأجيل ما يعطى, ما يعطى الأجل كما تقدم معنا في دية الأمن القول الثاني طبعا هذا القول اختاره المصنف رحمه الله هو رواية عندما أحمد رحمه الله عليه وهو مذهب المالكية والحنفية رحمه الله عن جميع قول بعض السلف مروي عن بعض السلف هناك قول ثان وهو مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الشافعية ورواية أيضا عندما احمد أن التغليض للبديا يكون أسلاحا 30 حق و30 جزعة و40 خليفة حوامل في بطونها أولادها هذا التثريث يعني يرون أنه يجد عليه أن يحضر على هذه الخفة مثلثة 30 30 40 40 الذين قالوا بالقول الأول والذي اختاره المصنف رحمه الله أشار إليه احتجوا بحديث سبري عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا 25 بنت مخاض و25 بنت و25 حقا طروقة ساحل له و25 جبعة فهذه أربع فأصوح المجموع مئة والذين قالوا إنها أثلاف ثلاثون حقا وثلاثون جزعة وأربعون خليفة في بطونها, في بطونها أولادها استدلوا بحديث عمي بن شعيب عن أبيه عن جدي وقد حسنا وغير واحد من علماء رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فإن قتل القتيل فأهله بخير النظرين إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا بديته وإن شاءوا أخذوا بديته ثلاثون حقا وثلاثون جزعة وأربعون خالفة في بطونها أولادها هذا نصر واضح دل على تغذير الديه فمن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إما أن يقتل هذا يدع في العنف وليس بالخطأ هذا قتل له يعني يدع لنه في العنف والعدوان إما أن يقاب والقواد لا يكون لنه في العنف وإما أن يدع ثم بيّن الديه فلما جعل الدية بدل عنه قتل فهلنا ان هذا في العلم وانه عليه الصلاة والسلام شدد في الابل وجعلها على هذه الصفة ومنهما نقول يجب عليه ان يأتي بها على هذه الصفة وهذا القول الثاني اقوى وارجح ان شاء الله لان الحديث حسن الغير واحد من علماء وحديث التلمني فاكسناه الإمام السلمي وغيره خبيث عمر بن الشعيب عن أبيه عن جده بروايتي في, الم... في هذه المسألة وهو نفس موضع النزاع حيث بيّن النبي صلى وهو أقوى ثقوتاً من دواية الزهوري على السائل ومن هنا تقدم يقدم العمل بتثريف البيئة كما هو مذب الشابعية ويحكى عن هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختاروا هذا القول أنها تكون أثناظا وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أنها ثلاثون حقة طرقة الفحل استحقت أن تطرقها الفحل وأن يحمل عليها وأن يركض وثلاثون جذعة من التي تقدم معنا في الأضاحي بالزكاة وأربعون في بطونها أولادها هذا بالنسبة لقتل العنب وقتل شبه العنب وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض وفي الخطأ أي في قتل الخطأ تجيب الدية أخناسا فتجعلها 20 20 20 20 20 20 طبعا 80 من الأربعة فإننا أربعا يصبح عندنا 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقر وعشرون جذعة هذه ثمانون ثم عشرون من بني مخال من الذكور وهذا ورد فيها أيضا حديث السنن وحسنه غير واحد من الأمم رحمة الله عليهم وهو نص في موضع الخلاف عندنا أنها تكون أخماسا والذي عليه الطائف المعلماء الذي اختار المصنف رحمه الله لكن عارض وقوله المذهب السابعية رحمة الله عليهم يبدلون العسلين الباقية يجعلونها من بني لبون إذ اللبون ما يجعلونها إذ النخاب يعني يلاحظ في قتل الخطأ أنه أوجب عليه الصلاة والسلام العسلين من بني المخاب وعلى الشافعية يقولون بل يجب ما هو أعلى وهو إذن لبون والصحيح ما داد إليه الشافعية المصنف رحمه الله الحنابلة أيضا هو قول طائفة من عمة السلف ويفكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب من بني لبون حتى قال بعض أهل العلم لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل بدل بني المخاض بني لبون ابن والصحيح انه ابن مخاض وهذا انشد فرشه عليه التثيب وذلك يرجح اختاره المصنف تبارك الله ان العشرين الخامسه من بني المخاض وليس من بني لبون نعم. ولا تعتبر قيمه في ذلك ولا تعتبر القيمه في ذلك اي في الابن فلو كانت الماء من الابن طبعاً القيمة اللي هي ألف دينار والإثناء أشر ألف فهذه المسألة فيها مشكلة طبعا إذا دفعنا الدية من الإبل فهناك حالة تام الحالة الأولى أن تساوي قيمة الإبل قيمة الذهب والفضة وحينئذ لا إشكال عند العلماء والاختلاف لأنه حينئذ صارت عبلاً والقيمة مساوية للإبل الحالة الثانية أن تكون قيمة الذهب والفضة ألف دينار تكون الإبل أغلى أو أقل أرخص فتكون أرخص من أن لا تعادل ألف دينار فتكون مثلا تعادل ثمانئة دينار ثمانئة نفقال فحين نقصت قيمة الإبل عن معادلة الذهب الصورة الثانية أن تنقذ أن تزيد قيمة الإبل علىه قيمة الذهب الفضل فتكون المئة من الإبل تعادل مدى ألفين دينار يعني الضعف ولربما ألف وخمسمائة فقال زادت أو نقفت العبرة بالإبل سواء كانت قيمتها غالي أو رخيص وهذا هو الحقيقة هو الصواب إن شاء الله لأن حتى قضاء عمر بن الخطاب رغم أن يدل على هذا لأنه قال لا إن الإبل قد غلت ومن هنا قال العلماء قال بعض عن الاختار والإمام القدامى وأشار إليه أن الإبل كانت على زمان رسول صلى الله عليه وسلم عادلة 800 800 دينار وذلك يقول عمر ألا إن الإبل قد غلط ولما غلط عادلة سعادي ألف دينار وهذا يدمعنا أن الزيادة المقص لا تأثير الله وأن الإبل هي الأصل وهذا مبني على مذهب الذي اخترناه أن الإبل هي الأصل في الدياد وأن الواجب الرجوع إلى الإبل والعمل بذلك نعم. ولا تعتبر قيمة في ذلك بل السلامة بل يجب أن تكون الإبل المرفوعة سدية سالمة من العيوب دريئة من العيوب المؤثرة والعيب هو النقص وقالوا عاب فلان وفلانا إذا انتقص ولما كان الإنسان الذي به عيب يكون عيبه نقصانا في خلقته قال له عيب من هذا الوجه فالعيب طبعا ينقسم الى قسمين عيب مؤثر وعيب غير مؤثر والعيب المؤثر ضابطه في الإبل والبقر والغنم هو الذي يوجب نقصان المالية ضابطه هو الذي يوجب نقصان المالية نقصان مؤثر بعض العلماء يغيث هذا القيد نقصان ماثر يعني لو انقص شيئا تافيا او يصيرا لا يؤثر فقالوا الذي يوجد اقصانا مالية وبناء على ذلك لا يجوز ان يعطي في دية الابن لو مثلا جئنا نأخذ دية الابن من القاتل او اولياء القاتل فاعطانا ابن عرجاء او شلاء او مقطوعة الابن او اجفاء او فيها هزيلة او مريضة كل هذا لا يجبه لا بد أن تكون سالمة من العيوب فإذا كان بها عيب من مرض أو قطع عيب خلقي فإنه لا يجبه وهو كذلك العيب الخلقي والعيب الخلقي في الحيوان جنون الحيوان إذا كان الحيوان يجن يقولون نعم يمكن أن يوصى بالجنون يعني إنه تكون مجنونة في بعض الحيوان وصلهم ما لا عقل في العصد لكن يقول حلمانا ما تستقر وتبعى يعني تضطلب في هذه الحالة يقولون مثلها لا يجزي طبعا في الأضاحي وفي الزكاة فإذا كانت معيبة عيبا وخلا فإنها لا تجزيح بها من حق ولياء المقصول أن يردوها لكن لو رضوا وقالوا قدلنا فقط حقهم إذا قالوا قدلنا ورضينا بها فقط حقهم وهم وهم وفي ذلك يعني بالخيار يعني أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر فضيلة الشيخ يقول السائل لو خلق فدية بين الإبل والبقر والغنم فهل يزم الولية قبولها أثابكم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على طير خلق الله وعلى آله وصفه من وره هذه دية مشكلة آله إذا خلط بينها عندما يقول إنها كلها أصول ينظر إلى التقديل يصححون هذا وحد الأوج عند العلماء رحمه الله يرون هذا يعني إذا كان دفع نصفها من الذهب ونصفها من الإبل صحة لو صحت عنده الإبل ولم يجد كمالا لها وأخرجوا الباقي من الذهب والصفة قالوا يصحوا هذا لأنهم يرون أنها أصول, إنها أصول وكذلك في حالات بالطرار إذا لم توجد أصلا في البلد أو المدينة التي هو فيها فأخرج عدلها فإنهم يصححون هذا ويجدونه الله تعالى أثابتنا الله فضيلة الشيخ إذا جرى في عرض القبيلة أن دية يشترك فيها العاقبة هل فيه الحراج أثابتنا الله لا هذا خلال شرع الله عز وجل دية العمد لا تشارك فيها القبيلة لأن هذا يجزئ العصاف على سفك الدماء لا تشترك يا القبيلة لأن العاقل لا تحمل إلا الخطأ فإذا أصلحت القبيلة تحمل تجرع العصاة والمجرمين على صفق الدماء لكن لو أن هذا القاتل تاب وأصلح واستقام حدث القبيلة انتقف معه لتوبة وصلع هذا أمر آخر أن آقل مجرم قاتل سياسك لدماء المسلمين سفاك لدماء المسلمين يقتل عمدا ثم تأتي القبيلة وتساعد في ذلك فهذا من الظلم يعني هذا من الإعانة على الظلم القبيلة لا تحمل وهذا يقع فيها إحراجات ويأتي في مثلا الشيخ القبيلة, القبيلة ويسلب على القبيلة وإذا فعل ذلك فقط ظلم لأن المبي صلى الله عليه وسلم وأصول الشريعة والإجماع من عقد على أن العاقلة لا تحمل إلا في الخطأ إذا قف الخطأ من إذا قتل عنده وجئنا مساعده فمعنى ذلك من نعينه على قتل المسلمين ولا يبالي ثم هو لا يحس أسرع أنه قتل لأنه عفى الأولياء عن القتل ثم قامت جماعته وقبيلته بجمع المال فلم يخفر شيئا فإذا أصنع الأمر بهذه المسابة لم يشعر بحرمة هذا الدم الذي سفك. ولكن أن يحمل دفع هذه الدين إذا عفى أولياؤه فنل دفع الدين وغلظت عليه الدية وبيأت منه قبيلة وأنفعينه وتشاعد شعر بأنه منبوض بجرمه وأنه مسيء بخطأه وأنه اعتدى حدود الله عز وجل بفعله وحينئذ يصوش حاله ويكون أدعى إلى أن يستطيع أن إذا كنا والعياذ بالله جنى جناية قد يعلم مثلا أن قبيلته تقبل شفاعتها إذا قتل فلا فأتي وقتل فلا ثم يعلم أن القبيلة الأخرى لا تستطيع أن تطالب بالدم فيخرجون فهو تنازموا عن دم ثم يتنازموا عن دم دفعت قبيلة والدم وهكذا يصرسل في الفشاد وقتل الدماء وكذا الدماء المحرمة هذا لا يجوز ويجد على ولي القبيلة وشيخ القبيلة أن ينظر ما هو الأصلح وأن يتق الله عز فلا يحمل أسراب القبيلة إلا ما أمر الله عز وجل بتحميل وهو قتل الخطأ والعاقلة تتعقل الخطأ ولا تق... الخطأ ولا تتعقل العمل وهذا بيجمع المسيين لأن العاقلة لا تحمل العمل وعلى هذا فإن هذا الفعل إذا أصبح سمة في القبيلة فإنها سمة سية ويجب تعليم هؤلاء وتذكيرهم بالله عز وجل وضيان الحق لهم فإن يجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل إلا الخطأ وعليه فإننا لو حملنا حملنا العاقلة العمل فقد خالفنا شرع الله عز وجل وهي سنة سية و معونة على الإثم والعدوان يقضناها الله عز وجل عن ذلك بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فحرم الله عز وجل تعاون على الإثم والعدوان فقد أثنى بقتل المث المحرم واعتدى حدود الله عز وجل وزوال الدنيا أهول عند الله من صفك دم المسلم الدريء والكاعدة عظيمة الحرمة عند الله ولدن المسلم أعظم الحرمة عند الله من الكعبة فالأمور مغلظة ويقول ابن عمر رضي الله عنه إن من ورطاة الأمور صفك الدماء المحرم وفي الأثر لا يزال المؤمن في فسحة لا يزال المؤمن في فسحة من أمره حتى يصفك دم حرام إذا سبك الدم حرام من عياذ بالله فقد أوبق نفسه وأهلتها ولذلك جعل من السلم بعد الشرك بالله عز فقال اشتذب السبع الموضقات يعني المهلكان الشرك بالله وقتل النفس المحرمة فهذا يضم على حرمة الذنب هذا وعلى عظيم الذنب وهو قتل النفس المحرمة فكيف يعانى عليه هذا لا يجوز إذا هذا أنه ينبغي تنبيه هؤلاء وإشرادهم وتعليمهم لكن نقول لشيخ القبيلة جزاك الله خيرا عن الرحم وحبك عن تنصر أخاك ولكن انظر في حال القاتل إن وجدته عنده استعداد أن يتوب وحاله صلح واستقام ورأيتم أنكم تعينوه فألي حسنة منكم وأنتم نجيون على خيرا فسلحا لحاله لفي الله يبد وأن يشعر بالجريمة التي فعلها والعظيمة التي أتاها الله تعالى كتابكم الله أبيلة الشيخ إذا قتلت المرأة عندنا فهل التغليب يريد في جيائها أسابق الله إذا قتلت المرأة عند نفس الحكم يعني التغليب يسمن الرجال والنساء والله تعالى عنه أسابق الله صديق البشيسة للسائل عندي نجموعة من الضعم وهي لأمي وهي تدق صديق الله يزبح لكرانها ويغذع وتضع إناتها ويصرف منها على بقيتها أحببت في السببالها بغنم حيث تم الغنم مرغوبة عند الناس وقليلة في مصاحفها السوني أثابتهم صدرة السؤال أمهم الشكور لنجي مجموعة من الضغط وهي لأمي صدقة لوجه الله إذا, إذا أمهر كانت أمهر. الأم قد تحددت أو أوقفت هذا الشيء فلا يجز الحدود والتغيير والتبديل لكن إذا قالت أن هذه الصدقة في وصيتها لكمة ميتة وأوسط في هذا وقالت في وصيتها النظر لمن يليها فأنت أنظر الأصلح إذا فوضت النظر أما إذا حددت وقالت ان هذه الغنم أو هذا الضعم وقف أو مسبل يفعل به كذا وكذا فالواجد على ولي هذا المال أن يتبع ما قالت وأن يبقى المال بعينه أن يمخصوص بعينه بهذا الصدق ويبقى على حاله والحمد لله حضاء فيه خير كثير وفيه نفعل الناس ولا شك أنه حتى أن ترحي به أفضل من المعز لأن النبي صلى الله عليه وسلم بحاج كبشين عن لحين أقرنين موجوئين وهذا يدل على تفضيله من نسبة للصدقة وذلك قال صلى الله من راح في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبش أخرى جعل الكبش ولم يقل كان من قرب معزاً هذا يدل على تفديده في الصدقاء فلا تستهن بالضباء نضعه الخير لكن المعز سبحان الله المعز فيه بركة خاصة المعز الحجازي الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنت أرعاه, أرعاه على قراريط لأهل مكة وقال عليكم بِالْأَسْوَدِ مِنْ فَإِنَّ فِيهِ بَرَكَةٍ وهو المعذ الصغير الموجود في جبال الحجاج ويكثر هذا فيه بركة وأخضر أنه عليه السلام بذلك في الحديث الصحيح وهو في الصحيح الحديث فهذا فيه بركة لكن كونه فيه بركة من جهة النماء ومثل ما ذكرت عن السؤال أنه أخذ مؤونة وأكثر ونسلم هذا فعل موجود فيه لكن من ناحية تخزين الشرع فضل البعض من هنا قال إنه أفضل والأرشية به أثمن إذا كان هذا في مقصودة الصدقة فيبقى مالها على حاله أما لو فوضت لك النظر وقالت هذا الثلث أخرجوا منه شياها أو غنم واجعلوها على صفة كذا وكذا فجعلت أنها شابة غدا نضع كومي بأم أو معزن فالأمر إليك أن تنظر الأفلح الأنفع والله تعالى أعلم أصابق من الله صديقة من استنجى فيما وجد بعد ذلك نجاسة في ثوبي لا ينتقل وضوءه الله إذا استنجى ووجد النجاسة في الثوب إما أن يغلب على ظنه خروجها بعد الاستنجاء وباء قبل الوضوء فحينيذ الوضوء صحيح ويغسل النجاسة والصلاةه الصحيحة لو صلى وهو لم يعلم بهذه النجاسة متى اذا كانت النجاسة موجودة ووقعت قبل الوضوء مثل مثلا دخل الحمام الساعة الواحدة تستنجل ثم خرج من الحمام ونسي ان يغسل النجاسة الموجودة في الثوب مثل من معه ثلث او تقاطر في الغول فهذه النجاسة قبل وضعه وقبل طهارته لكن ليست على وجه النقل وصلاته صحيح ووضعه صحيح وكونها في الثوم وصله ولم يعلم بها لا يؤثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيما عليه وفيهما نجاسة ثم خلعهما أثناء الصلاة ولم يعج الصلاة من أولها تدل على أن من نفسها نجاسة وصلة صلاةه صحيحة لكن إذا شك هل خرجت هذه القطرة قبل الصلاة صلاته باطلة لأنهم صلى بغير وضوء أو خرجت بعد الصلاة صلاته الصحيحة اليقين أنها خرجت بعد الصلاة وبذلك يقولون في القاعدة ينسب لأقرب حادث ينسب لأقرب حادث هذا من فروعها هذه المسألة أنه إذا شكت في الخارج أو خرج قبل الصلاة يجب عليه أن يحيد أو خرج بعد الصلاة صلاة صحيحة أو طاف ووجدت المرأة دم الحيث ولا ولم تدري ان خرج قبل الطواف واثناء الطواف فطوافه باطل او خرج بعد الطواف فطوافه صحيح تنسده لاقرب حادثه لأن الأصل صحه الطواف وصحه الصلاه حتى تثبت انه خرج من خارج قبل الطواف أو كان طواف اثناء الصلاه أو قبل الصلاه هذا من حيث المراجعه عليه صلاته صحيحة حتى يتاكد انه خرج منه ذلك آه بعد آه وضوئه وقبل صلاته أو أثناء الصلاة فيجب عليهم يعيده الله تعالى أسألكم الله فضولة الشيطة للسائل هل ظل الدار حق لصاحبه يأسى من ينتفع به إذا تضرر صاحب الدار ومثال ذلك مواقف السيارات تحت المنازل في الظهيرة أسألكم الله والله هذا أمر الحقيق يحتاج إلى نظر آآ مالك الدار يملك أرضها وصناها ولا يملك ما خرج عن حدودها وصمتها لكن الذي ذكره العلماء إذا تضرر بالوقوف في وجه بابه يعني الناس إذا كان الضل ياتي على جهة الباب فتضرر حينئذ يحيث خروج النساء وخروج الضغية وخروج الأطفال وخروج العجزة يتضرر إذا جاء أحد ووقف على باب بيته لن في عورته وأيضا يتضرب بخروج نسائي أمام الأجانب فمن حقه يقول له لا تقف أمام الباب داري من حقه هذا إذا كان الظل أمام الباب لا إشكال إذا كان الظل في جانب آخر من جوانب البيت فهو يملك البيت ولا يملك ظله لا يملك ظل البيت ولذلك هذا الظل من سبق إليه فهو أحق من سبق إلى هذا الظل فهو أحق به لا يستطيع المعنى لأن الظل ملك لله سبحانه وتعالى وهو من الدار وليس بالدار ينسيها ليس بمتصل بالدار ولا بفرع عن الدار ولا منفع ناشئة من الدار نسيها نشوق الفرع من أصله وإنما جائز اتباعا بجريان الشمس على حسب قربها وبعدها من خط الاستواء في طول الظل واتصل واختلار جهاته وهذا عمر ليس مما ملكه لإنسان وعلى هذا الأشوى فيه والله أعلم أنه لا يملكوا الإنسان إنما إذا كان الضل على باب الدار فتحة الدار على حوش الإنسان مدخل الإنسان ونخرجه معا يمنع لكن يمنع لصبب آخر أما المنافع التي من الدار نسها في الأشياء المنفصلة فالأشوى أنه لا يملكها صاحبها بالله تعالى يعني. فغيرة الشيخ يقول السائل لدي مشكلة وهي عدم رضا والدي لي مهما فعلت وبدلت فأواجه هذا الإحسان بالإساءة والسب فلماذا تنصحني أشدق الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وضعك أصب الله العظيم أن يعينك وأن يرزقك رضا والديك عنك أن ينزع في قلب أبيك عليك أخي في الله تشيك بالصبر ومن صبر الظفر وليس هناك أعظم للمؤمن بعد الإيمان بالله عز وجل من صبره على طاعة الله عز وجل فأنت تخوض غمار رحمة الله بذلك لوالديك وعلم أن أفضل ما يكون البر ما يكون البر إذا رجدت صدوداً وإعراضاً من الوالدين فأبيت إلا أن تغر فتحسن ويسيئاً وتكرمهما ويهيناك وتعطيهما ويحرماك فإذا كنت كذلك انصرف قلبك لله ولم ينصرف لغيره أو أحد سواء انصرف قلبك لله بعلمك أن الله لا يضيع لك الأجر فاطم أنت بالله ووثقت أن الله نعم المولى ونعم النصير واستجبت بأمر الله عز وجل وكأن لسان حالك يقول يا رب أني أبر والدي وألتمس رضاهما وأقبل ما أوجبت علي في حقيهما فأسألك أن تتقبل مني وأن ترضى عني ثم بعد ذلك رضي أو لم يرضي لم تبالي بذلك لأنك تعامل الله وحده وترجو ثواب الله المطلع على الخفايا الذي لا يضيع أجر من أحسن عمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل وكان الناس حينما نزل الوحي مبتلين بشرك الوالدين وكفر الوالدين فيجاهد الوالدان الولد على الكفر والشرك ومع ذلك تتنزل الآيات بالإضاءة البارغات والكريمات الصادقات تأمر ببر الآباء والأمهات ووالدات على الإيمان والحمد لله فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله مع الصابرين واصبر فإن الله يشب الصادرين لا تعلم مقدار ما لك من الأجر وكن من دار لوالديه قد رحك الوالدان وصر الوالدان ببره فاغتر بسرورهما وفاته شيء كثير من الإخلاق بسبب عطفهما وأنسهما أما أنت صلق الله عليك أن تدخل على الوالد أبوسا وأن تدخل على الوالد سابا شافما فينكسر قلبك لله وتطمع في رحمة الله وترجو ما عند الله يستهزئ بك أبوك ويستهزئ بك ولا في وافق أن معك الحي القيوم الذي لا تأخذه صنة ولا نوم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده الله لك خير من والديك ومن الناس أجبعين ومن ولدك ومن الناس أجبعين هل تريد أن يكون لك والدك وتحرم عظيم الأجل من ربك ولكن كن على ثقة بأن كل الذي تفعله إن أخلصت فيه لوجه الله فإن الله لا يحرمك الخير ولا يحرمك الثواظ والأجل وهذه من بشائر الخير لولي الله المؤمن ولذلك كم تجد في الوالدين تجد في الولد تحسن إلى أولادك فلا ترى إلا قلوبا كافرة للمعروف تحسن إلى الزوجة فتجد قلبا منصرفا عنك لا يذكر معروفا ولا يعرف معروفا وتحسن إلى طلادك وتحسن إلى تلامذتك وتحسن إلى جيرانك وإلى أقاردك فتجد السجود والإعراض فيزيدك الأمر إخلاصا لله عز وجل وطلبا لرحمة الله ومحبة لله وثقة بالله وما أذذها من ساعات للمؤمنين والمؤمنات والمخلصين والمخلصات إذا تلذذوا بمعاملة الله ونسوا كل شيء سوى فليتك تحلو والحياة مريعة وليتك ترضى والملوك في غاضل ماذا تريد من الناس وماذا تريد من الجنة والناس لك ربك الذي لا تخفى عليه الصافية لك ربك الحليم الرحيم الكريم العدل الذي أقام السماوات والأرض بميزان قصة لا يخيب شعره ويقيمه يوم القيامة يقيم ميزانه العدل فإن كان مفقال حبة من خرب الأتى بها وكفى به شبحانه أشيب الرقيب فاطمع في رحمة ربك يثق بالله وكن قوي الأزيم وهذا ليس بخاص بهذا الأخ بل هو منهج بكل مؤمن أنه إذا فعلت حسنة لا ينتظر من الناس جزاء ولا هذه هذا مقام المحسنين هذا مقام الصادرين هذا مقام الأقوياء الذين قوت أقوي إيمانهم وصحموا اعتقدهم وسلمت عقيدتهم في ربهم فأسلموا لله صدقا وحقا لا ينتظرون من أحد الجزاء ولا شكورا تجد علماء السلف ودواوين العلم الإمام البخاري رحمه الله حفظ للأمة رحمه الله برحمة الواسعة حفظ للأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لآث الألوف من الأحاديث وأصبح الناس يطعمل حتى في عقيدته وتوفي رحمه الله برحمته الواسعة وهم يشبونه ويشبونه ويختلف فيها أهل الشبرقند هل يدخل أو لا يدخل وذلك لخلل عندهم في عقبته ولكن أبى الله إلا أن يزكيه ويطهر فيرته ويرفع قدره ويحسن جزاءه فأبقى للأمة مشكاة أظيمة اهتدى بها الشاعرون وصلحت بها أحوال المؤمنين وسيلقى عند الله جزاءها وصوابه لا تنتظر من الناس شيئا الزوجة تعمل في بيت زوجة لا تنتظر مثل زوجها ولا ثناء والزوج يخدم زوجته ويقوم على أهلي وأولادي لا ينتظر إلا جزائك في القيوم الكريم سبحانه والطالب مع شيخه والشيخ مع طلابه لا تنتظر إلا جزاء من الله خاصة في أمور الإبادات هذا هو مقام المسلمين ومقام المخلصين ألا تلتفت إلى شيء غير الله جل جلاله وأن تقنأ في رحمة الله وأن تعلم أن الله إذا صرف عنك مرحل نادحين وثناء المثنين تدخل على أبيك وأمك فتقدم نساقيل الحسنات فتجابه بالسخرية والاستهزاب أنك متدين أو صالح أو غير ذلك ويدخل أخوك فلا يقدم إلا القليل الذي لا يذكر فإذا به يرفع إلى السناء رفع في الدنيا ورفعت في الآخرة وأعطي الدنيا وحرم الآخرة وأعطي فالآخرة وحرمت الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى يا هذا أخلص لله وكن مع الله ولله وفي الله وأبشر بكل خير من الله قال الحسن رحمه الله نازال الرجل بخير إذا تكلم إذا قال قال لله وإذا عمل عدل لله هذه الانتخانات التي يبتل بها الإنسان وهذا آم في جميع أمور الحياة لا تنتظر وهي وصية من يريد الإخلاف لوجه الله عز وجل ومن ذاق لدة الإخلاف عرف هذا أن الله له حكم في عباده إذا أحب عبدا من عباده صرف عنه مدح الناس وكرهه إلى قلبه وجعله لا يفكر في مدح المادحين فهو لم يفكر في مدح المادحين فضلا عن من يدم. فتجده في مقام صدق عند رب العالمين نسأل الله بإزتي وجلالي وعظمتي وكمان يجعلنا وإياكم ذلك الرجل فالإخلاص هو سر الحياة وفلاحها وسعادتها وفلاحها وللمخصين جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة وسرور في الدنيا قبل سرور الآخرة وهو السرور بالله وحده فتأنس بالله عز وجل حينما تقبل للناس الخير من الناس الضر ولا تجد منهم حامدا ولا شاكرا لأن الله عز وجل يريد أن يدخر لك ذلك كله فهذا الله عليك اختشق بفضل الله وأحسن ظن بالله ثبت الله قلبك وسدد قولك وعملك الله تعالى أعلم أشابتنا فضيلة الشيخ سائلة انقطعة تقول انقطعت دم النفاس عنها بعد 21 ليلة من النفاس هم تصلي وتصوم أو تنتظر إلى الأربعين أسابقه إذا انقطع الدم ورأت علامة الطهر ويلقص البيضاء والجفوه على الصحق أولي العلماء انقطع يوما كاملا ثم تصم وتصلي فيه ثم إذا عاودها لفقت يعني أضافت الأيام الجديدة إلى الواحد العشرين حتى تتم أربعين يوما فتحكم بخروجها من نسافها والله فعال عالمه أسابقنا لفضيلة الشيخ هل المسافر في رمضان إذا أفطر ووصل أهله بعد العصر هل يبقى على أفطاره أو ينسك أسابقه ينسك بقية يومه قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم صيام يومي هذا في مقام هذا فمن أصلح منكم صائما فليتم صومه ومن أصلح منكم مفتر فلينسك بقية يومه هذا الحديث بل على أن من كان مصدرا لعذر من قطع عنه العذر وجب عليه الإنساك لشرمة اليوم وهو أصل عند جمهور العلماء رحمه الله على أن المسافر إذا قدم المدينة أنه يمسك بقية يومه ويغتب له أجر ذلك الإنساك والله تعالى لا كل من كان منكم مريضا او على سفر والمسافر إذا, إذا رجع من السفر انقطع زبانه ليس على سفر ومنهما رجع إلى الأصل وهو الإنساك وأجره مكتوب لذلك ينتز بهذا الأصل الذي يدلعني ذلك الكتاب والسنة والله فهنا أعلم الله فضيلة الشيخ يقول السائل حدثت بالله وأردت أن أكثر عن هذه اليمين المنعقدة فصنت يومي وفي اليوم الثالث أثرت جهلا مني بأن الصيام يجب أن يكون متتابعا وفضول الرابعة من الصيام فهل يجزئ ذلك أسابقه أولا لا يجوز لك الصيام إلا إذا كنت عاجزا عن الرقبة عاجزا عن طعام عشرة من ساكين وكسوة فيه أو كسوة فإذا عجزت فمن هذا الخصالة الثلاث وأنت مخير بينها في إذا تصوم ثلاثة أيام متتابعة ويجب عليك أن تعيد هذا الصوم لأن التتابع لازم في صيام كفارة اليمين على صح قولي العلماء لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في صيام ثلاثة أيام متتابعات وهذه قراءة طبعا شاذة والمرد بالسدود انفراد عن قراءة المعتبرة لكن نسخت تلاوة وضقيت حكما وقراءة الشاذة يجوز العمل بأحتامها لأنها لا تثبت ولا يشترض فيها ليست الاضطراعة والتعبد باضطراعتها وإنما لحكمها وحكمها لا يشترض فيه التواتر ولا يشترض فيه أن يكون أن تكون القراعة غير الشاكل فالصحيح أنه يحكم بها ويعمل بها ولذلك يجب عليك قضاء هذه الثلاث لأن التتابع لازم والله تعالى وعلم أفادت من فضيلة الشيخ هل يجوز أن يشتري مصاحف ووضعها في الحرم الأكثر لله عن شخص ميت وآط رحي أسابق الله فالنصالف هي جانبان جانب الأول بيع المصحف وشرائها اختلف في العلماء الجمهور على دواج بيع المصحف وشرائه وكرية لمن أحمد رحمه الله ذلك وهو محفوظ عن بعض السلف حتى قال ابن عمر وددته أن الأيدي تقطع في بيع المصحف لكن الصحيح أنه يجوز بيعه كمذاب الجمهور ويدعى الانعقاد على الصحف والورق وليس على كلام الله عز وجل كلام الله لا يداوي الشراء وأشار بعض العلماء إلى ذلك بقوله في خلاص القرآن ومنع بيعه لدى من حنبلي وكرهه لدى من جلي فالجمهور على كراهية ذلك وصحة البيع إذا ثبت هذا سيجوز شراء المصاحف فإذا جاز شراءها بقية مسألة الصدقة بها إذا قرأت وانتفع بها وهكذا كتب العلم تشري كتب علم تتبع في مكتب المسجد على أن ثواب قراءتها لك أو لوالديك العموات هذا لا بأس به ولا حرج لأن عن علميك ثبت النص بها كما في صحيح من خديث سعد رضي الله عنه أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصت أفأتصدق عنها قال نعم وذي صحيح البخاري جعل ساجر رضي الله عنه حائط الخراف وهو بصان له جعله صدقة على أمه بعد موتها فدل هذا على مصرعية التصدق عن الميد بالأمور التي انتفع بها سواء كانت دينية أو دنيوية فالدينية أعظم وأزرا وأعظم ثوابا ولذلك يجوز أن تتصدق بدأ الماء وثلاجة الماء و الكتب الهديه في نسجد أو في التجريه لطالب علم كتاب نقاء تنيه عن والديك او عنيه عن لك فهذا مما تجروا عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله